لأن المجد أنت تشهده كيف مشيت وابني فيه ما شيت وادفع فيه ما شيت ثم مع ذلك الذي سيقوم عليه ان وكالت الأمر للفلاسفة وأهل البدعة والضلالات كيف يكون أمرك عند ربك للفلاة جعلت المجد درارا وخسرت كل ما دفعته انت عند ربك بس ستساءل عنه يوم, يوم القيا بل جعلت المجد درارا وجعلته يؤسس للبدعة وأهل البدعة لذلك أنا أقول بناء, بناء طالب العلم ببناء مئة مسجد ألف مسجد لأن بناء طالب العلم, العلم الذي يجعل كل هذه المسادر ألف هذه فيها من الدعاء وفيها من العلماء فيها من التعرض العلم وفيها ما فيها من ألف فهو الذي سيقوم لك بألف مسجد كيف أنت يعني لا تفق هذه المسألة وتستصعب جدا أخذك زوجه ودعك من بناء المسجد لأنه مفقق ذلك هو نفسه فوق ذلك نعم يسبح لو فيها بالغضوء على الصلاة أبداً ما التسبيح هنا هي الصلاة وصلاة الغضوء أمها صلاة الفجر صلاة الغضوء أمها صلاة الفجر وهذا قول معباس رضي الله عنه وإضاء وخيلو بلد صلاة الضحى والحق أن الضحى لا تصلى في المسجد إلا نادمة فالأفضل أن هي صلاة الفجر غرب الملك عبد الله عبد الله رضي الله تعالى عن صلاه الضحى لا في كتاب الله وما ما يوصى عليه الا بوص ثم قرأ يسبح لها فيها بالوضوء وصالح رجال لا تجين جوثون عندك بالله ففي صلاه الاث او دال في صلاه الاث قولان احدهما صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء قول قال ابن شاهي والثاني هي صلاه العصر قال مسلماني دمشقي وقال الثاني أنه التسبيح المعروف كذا ترى بعض أنفسهم يعني المسألة لا يستعلى استعلى الصلاة لا يستعلى التسبيح أقول تعالى وصل الحمد للربي الشمس قبل غروبها قالوا سبح الأوفياء بالغدو والآصار رجال وقيل الأصار هنا هي صلاة العصر وقالتها أنه التسبيح المعروف سبح حمد ربا قبل ترى الشمس قبل وروبها قالوا ببيوت الأذن الله أن ترفعوا ترفيها اسمه سبح الأوفياء بالغدو والآصار وهذا أيضا فيها أن الإنسان لا يكف عن ذكر الله للفعل وليس يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لسانك راطبا بذكر الله اجعل قال رجال لا تلهيهم تلاوه القرآن عندك قال رجال لا تلهيهم تلاوه عن القرآن عندك لا الصلاة فهم رجال وسماتهم سمات الرجال وصفاتهم الرجال هم رجال لا تلهيهم تلاوه القرآن عندك لله لا تلهيهم تلا ولا الباء عندك لله ولانهم عالمون الدنيا لا تساوي شيئا فطلقوها قال النبي صلى ماري ودنيا قاله ابن قاله تحت الشجره ثم تركها وراح قال النبي عليه وسلم في عجلة الدنيا وأنها لا تساوي عبد الله جائعا قال الدنيا سجن المؤمن جاند الكافر وقال <تصفيق> وفي ويوث أذن الله أن ترفع ذلك في ياسم وسبحها وفيها بالغدو رجال لا تليهم تجارة ولا بعين فهم رجال لا تليهم التجارة ولا تشغلهم ولا بعين أشغلهم فإنهم الدنيا وطلقوها لله جل في أولاد كما قال الله عن المنفقين وإن كان آبا وكم أخوانكم أزواركم إلى آخر الآيات أحب عليكم المهمة وتجارة تخشونك سادها فاولا رجال واذا خذ كلمه رجال لا تلهي من التجاره والبيع عن ذكر الله ففي فهم من اذهب الناس, الناس في الدنيا صلى الله عليه وسلم اذا تبغى انه يحبك الناس واذا تبغى اذا تبغى يحبك الله واذا تبغى ينفع الناس يحبوك الناس فلا دلين تجارة ولا بيع وهذا كما قلنا بأن رقص الأمر في الزرد في الدنيا وأن الانشغال في الدنيا مهلك من انشغل في الدنيا أهلكه الله ودعال هذه الدنيا ابن آدم خلقتك العبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقا فلا تتعب فأنت غذيت بما قسمته لك كنت عرحت قلبك ودلك وكنت عندي محمودة وإن لم ترضى فعد ذات وجلالة لو صلطان عليك الدنيا تركثي عرض الحجر البرية ثم لا, تخ... فما لا تأخذ إلا ما خصفون توليك لذا كنت فمت... رجال نعم رجال هم تكتار ولا, ولا ينشغلون بالتجارة ولا بالربحي ولا بالدنيا ينشغلون بالله يتكتش في أوقات السعاد رجال لا تدين تجارة مبان عن ذكر الله رجال الله ترين زيادة الأبعال عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة يخفون يوم تتقلب فيه القلوب والأقصار فيهم الورع وفيهم الوجن يخفون من ربهم وإنهم يسارعون في مرضاهه يعتمرون بأمره وينتجرون عن نهيه وهم يخشون بذلك المثلوب أن هذا الله جل في علا في يوم هو أخطر الأيام وأشد الأيام كربة على الجميع تتقلب فيه القلوب والأقصار فمقضر على القلوب أنها تبلغ الحناجر وهناك من يصرف وأقول ليقد علينا ربك أو ذهب ويستشفعونا بكل نبي من شدة حول الموقف قال الله جل في علاء قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا وهذا ممدحة عظيمة لأن الله جل في علاء وسماهم ووصفهم برجال وكان ذلك لأنهم أقاموا الصلاة وأتموا بأمر الله جل في علاء فنسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك وأن يجعلنا ممن يعني شغلهم الله به نسأل الله للشعلان ألا يعملنا بما نحن أهل فقال يا رجال لا تريين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن إطام الصلاة وإن تالي فكادهم يأتون بأركان الأسلام يخافون أوم من تتخلب فيه قلوبه والأبصار يخافون من يوم المعادي قد أمنوا به وعلموا أن الله على سيسألهم عن كل صغير وكبيس لذلك هم يخشون ربهم فيسارعون في الخيرات فوائد ذكر الله تعالى فضل الله على عباده يجازين بأحسن ما عملوا تكامل الرجولة بتمام العبودية تكامل الرجولة بتمام العبودية أنه فيها في الضرب هو على المغرب شاء الله نخميه